ومحلوة ومغرورة ومش طبيعي جمالك البنت المنا مش مأهورة عم تكذب حالها بيّن من عينيه غل لعبت بأعصاب الكل ايه والله الحب بيزل صدق اللي قال واتيني دم اللي مش راييني كل شيء بيحبك فيني وصعب الوصف والتعبير بيأذنك خليها أنتي إلي انا أنتي نص التاني الحلو حسيت من الهنا يا سبحان الكون هالعينين لون بلوي وحلت ع قلبي و الله لا يهون و دم اللي بشرايني كل شي بحبك فيني وصعب الوصف والتعبير ضرامك دخلك ع صدرنا الدم بترقوله بوصف شو فيني من العالم سرقت عهول الحلب بينحلي بدنا نجي اكثر شو ضل عظامي وحلا على الحلم تقبرني هالقد طوله ومخرب الدنيا وتيني دم اللي بشراييني كل شي بحبك فيني وصعب الوصف والتعبير عظامي دخلت حصن فين دم اللي بشرايني كل شيء بيحبك فين وصعب الوصف والتعبير غرامي دخلك على صدري يا عمي اخفي يا ويلي حقيقة تصير